والكلام على بقائه حيا الآن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رحمه الله وقد قدمنا أن دلالة قول الله تعالى متوفيك على موت عيسى فعلا منفية من أربعة أوجه وقد ذكرنا منها ثلاثة من غير تنظيم أولها أن متوفيك حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه الثاني أن متوفيك وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك كما أوضحنا في هذا المبحث الثالث أنه توفي نوم وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاه فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفي وهما مشتركان في الاستعمال العرفي فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلها في الكلام الذي نقلنا من كتابنا دفع للضراب عن آيات الكتاب وذكرنا الأول منها بانفراده لنبين مذاهب الأصوليين فيه واما قوله تعالى فلما توفيتني الآية فدلالته على أن عيسى مات منفية من وجهين، الأول منهما أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة فاخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى والثاني منهما أن ظاهر الآية أنه توفي رفع وقبض للروح والجسد لا توفي موت وايضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهم في قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني الآية تدل على ذلك لأنه لو كان توفي موت لقال ما دمت حيا فلما توفيتني لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة كما في قوله واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أما التوفي المقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينه صارفة عن قصد العرفيه وهذا لا إشكال فيه وأما الوجه الرابع من الأوجه المذكورة سابقة فهو أن الذين زعموا أن عيسى قد مات قالوا إنه لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه وصلبوه فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره تحققنا أنه لم يمت أصلا وذلك السبب الذي زعموه منفي يقينا بلا شك لأن الله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه وقال تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وضمير رفعه ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما لا يخفى وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم انهم قتلوه بان الله القى شبهه على انسان اخر فصار من يراه يعتقد اعتقادا جازما انه عيسى فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي ألقي عليه اعتقادا جازما أنه عيسى فقتلوه فهم يعتقدون صدقهم في أنهم قتلوه وصلبوه ولكن العليم اللطيف الخبير اوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى كما أوضحه تعالى بقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما دال على أن عيسى حي وأنه سينزل في آخر الزمان وأن نزوله من علامات الساعة وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو القاء شبهه على غيره واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك وان قوله متوفيك لا يدل على موته فعلا وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه وأنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا عنهم ولا إشكال في أنه لم يمت فعلا أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح لأن الآية على ذلك لا تدل على الموت وأما على القول بالإجمال فالمقرر في الأصول أن المجمل لا يحمل على واحد من معنييه ولا معانيه بل يطلب بيان المراد منه بدليل منفصل وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت وأنه حي وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية فإنه يجاب عنه من أوجه الأول أن التوفي محمول على النوم وحمله عليه يدخل في اسم الحقيقة العرفية والثاني أن وإن سلمنا أنه توفي موت فالصيغه لا تدل على أنه قد وقع فعلا الثالث أن القول المذكور بتقديم العرفية محله فيما إذا لم يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية فإن دل على ذلك دليل وجب تقديم اللغوية قولا واحدا وقد قدمنا مرارا دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة اللغوية هنا دون العرفية واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية محله فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية وجب المصير إلى العرفية إجماعا وإليه أشار في مراق السعود بقوله أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات فمن حلف لياكلن من هذه النخلة فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه لا يبر بيمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتها ومقتضى الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها والمصير إلى العرفية هنا واجب إجماعا لأن اللغوية في مثل هذا أميتت بالكلية فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع النخلة أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى إني متوفيك فإنها ليست من الحقيقة المماته كما لا يخفى ومن المعلوم في الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجازا لغوية وأن اللغوية تسمى عندهم حقيقة لغوية ومجازا عرفية قال رحمه الله وقد قدمنا مرارا أننا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على التحقيق في رسالتنا المسماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخر في هذه تبينها آية النساء المذكورة وأن عيسى لم يمت وأنه ينزل في آخر الزمان وإنما قلنا إن قوله تعالى هنا وإنه لعلم للساعه أي علامة ودليل على قرب مجيئها لأن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مرارا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فلا تمترن بها أي لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه وقد قدمنا الآيات الموضحة له مرارا كقوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وقوله وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، آملا أن يجمعنا بكم لقاء قريب وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.